وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت uh -huh. Hvala thema so. Hvala hocam. وقفة من مني يمنا ثم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 إنِ خَانَ قُنَد إِ سََ مِّ طُفَتِد أَم شجِ نَّذَتَليجِ سَبِّحِ لِلَّهِ مَا شَاكَرَ وَإِن مَّا كَفُورَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلا. إنِ الأبَارَ يَششرَهُونَ مِن كَأ سِ كََ